يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير الأول أن المعنى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا أي حائلا وساترا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لألا يفقهوه فينتفعوا به وعلى هذا القول فالحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقوله ختم الله على قلوبهم الآية وقوله ان جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا الآية إلى غير ذلك من الآيات وممن قال بهذا القول في معنى الآية والزجاج وغيرهما الوجه الثاني في الآية أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرونه قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه وابو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يدا ابي لهب اقبلت العوراء ام جميل ولها والوله وفي يدها فهر وهي تقول مذمما ابينا ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال إنها لن تراني وقرأ قرآن اعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ابا بكر بلغني أن صاحبك هجاني فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ورب هذا البيت ما هجاك فانصرفت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها إلى غير ذلك من الروايات بهذا المعنى وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية بعد أن ساق بعض الروايات نحو ما ذكرنا في هذا الوجه الأخير ما نصه ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبه مثل هذا وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، فعبر علي، ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر هذا ديبلة، يعنون شيطانا، واعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني. انتهى، وقال القرطبي إن هذا الوجه في معنى الآية هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى وقوله في هذه الآية الكريمة حجابا مستورا قال بعض العلماء هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل أي حجابا ساترا وقد يقع عكسه كقوله تعالى مما ماء دافق أي مدفوق وقوله عيشة راضية أي مرضية فاطلاق كل من اسم الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق مجازا عقليا ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الآية قولهم ميمون ومشؤوم بمعنى يام وشائم وقال بعض أهل العلم قوله مستورا على معناه الظاهر من كونه اسم مفعول لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس فلا يرونه أو مستور به القارئ فلا يراه غيره واختار هذا ابو حيان في البحر والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه جعل على قلوب الكفار اكنه جمع كنان وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه لئلا يفقه القرآن أو كراهه ان يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين فقه القرآن أي فهم معانيه فهما ينتفع به صاحبه وأنه جعل في آذانهم وقرا أي صمما وثقلا لألا يسمعوه سماع قبول وانتفاع وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع به وأنه هو كفرهم فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائر وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير إليها كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الآية وقوله بل طبع الله عليها بكفرهم وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الآية وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله تنبيه في هذه الآية الكريمة الرد الواضح على القدرية في قولهم إن الشر لا يقع بمشيئة الله بل بمشيئة العبد سبحان الله وتعالى علوا كبيرا عن أن يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها الآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم حسبنا هذا القدر في هذه الليلة ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته